مها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ريكب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افى الله على رسوله القراف لله ولرسول ولذ القرب واليتامى فللله ولرسول ولذ القرب واليتامى والمساكين وبن الثبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من